ثمّ تدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسردين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَطَعْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ضَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِيٍّ فَلَمَّا أَحَسَّ بِبَأْسِنَا إِلَٰهَهُمْ مِنْهَا يَرْطُبُونَ ۖ فَاتَّبَعُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَطِيدًا قَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنِ اتَّخَذَ الرَّبُّ وَلَدًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيلُ مِمَّا تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله نفسدتا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهم يسألون أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ لَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي فَالْأَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتقد الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتلقناهما وجعلنا من المالك شيء حي أ فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواتي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاء جنص بل لعلهم يهتدون وجعلنا السماة تقف محضّة وهم عن آياتها موارغون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك قل دأ فإن ميت فهم القالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتمة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الإنسان هَكَامِرُونَ عجل الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم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 وَمَن يَكْفِ لَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ غَافِلُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ مُنْقِذِينَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طال عليهم العمر فَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَفْسَ الْأَرْضَ نَنْقُطْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُلْزِمُكُمْ بِالْوَحِيدِ وَلَا يَتْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُلْزِمُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَبْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ضَالِيمِينَ ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الخرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 أُفِنَّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن سُوءِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنصُرْ آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَتْجِينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا إِنْ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وتخرنا مع داود الجبال يتبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوت لكم لتحقنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوكون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه انني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكران العابدين واسماعيل وادريس وذل كفلكم من الصابرين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 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وَتَقَطَّعُوا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا كفران لتعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينصلون وَقَدْ تَرَبَ الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِلَٰهٌ شَاقِطَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ ما وردوها وكل فيها قابدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها وهم في اتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفتع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نلقي السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. إنا كنا فاعلين.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 تَوَلَّوْا فَقُلْ آلَتْكُمْ عَلَى التَّعَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ إِلَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ